انفنن <تصفيق> من غنبت الروم في اضل وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بطعسن لله الامر من قبل يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرٍ الله ينصر مِنَ اللَّهِ يَنْصُرُهُ أَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَلِمُ الْآخِرَةِ هم غَافِلُونَ أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وجل مسمّى وإن كثير من الناس بالقائ ربّه بالكافر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 بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْنِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَنْ كذبوا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 يَفْهَمُونَ فِي رَوْضَةٍ يُحْدَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُنَاءٌ فَأُنَاءٌ كَفٍّ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُسُونُ وَحِينَ تصبحون. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ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 بِئْتِي غَاؤُكُمْ مِنَ فضله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وحبيه الأرض بعد موتها إن في ذلك آيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمر ثم إذا دعكم دعوة من الأرض تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه وله السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما منكت أيمانكم من شركاء فيما رزق لكم فأتو فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذالك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أظلمون